في ما فكين انت وانا خلوا منن فبي ان لا وِذَنَ خَيْرَاتٌ حِسَانَ تَبِئَنَ لَائِي رَبِّكُم مَّا تُ صُورًا تُنْفِي الْخِيَامَ فَأَبَى أَن يَأْلَى رَبُّكُمَا تَكَبُّبًا لَنْ يَطْمِثَ பபி அல تَنقِينا عَلَ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرٍ شِئْتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اذا وقعت الوقعه ليس لوقعتها كاذبا خوف في ضم تر فيعه اذا رد يَنتِ لْأَضْرَجَا وَبَسْتِ الْجِبَالُ بَسَّ فَكَنَنَتْ أَبَاءٌ أَمْ بُسَّ وَانْكُ وَاصْ أَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصْ أَبُ الْمَيْمَنَةِ وَاصْ حَامُ الْمَشْأَمَةِ مَا اصْ أَبُ الْمَشْأَمَةِ ூலமுி وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ